أشهد أن محمد الرسول الله حيّى على الصلاة Yay! Yeah.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 أنه لا بد من وقوع من وقوع وما وعدنا به من البعث والنشور والجزاء على أعمالنا بالثواب أو العقاب ويحذرنا من فتنتين عظيمتين هما فتنة الدنيا وفتنة الشيطان وكم في كتاب الله من التحذير من الاغترار بالدنيا من الاغترار بهذه الدنيا وذمها وبيان سرعة زوالها وضرب الأمثال لها ما يكفي بعضه زاجرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وإن الدنيا أيها الإخوة في الحقيقة لا تذم لذاتها فهي قنطرة أو ممر إلى الجنة أو إلى النار وإنما, وإنما يذم فعل العبد فيها من اشتغاله بالشهوات والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة وإلا فالدنيا مزرعة الآخرة ومنها يؤخذ ومنها يؤخذ زاد الجنة وخير عيش ناله أهل الجنة إنما كان بما زرعوه في الدنيا عباد الله كيف يمكن لأحدنا أن يؤثر الحياة الدنيا على ما عند الله كيف شغلتنا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله مهما عشنا أيها المسلمون مهما عشنا وجمعنا من المال فإننا راحلون وما في أيدينا زائل ولا يبقى لنا إلا أعمالنا إننا خرجنا إلى الدنيا ليس معنا شيء وسنخرج منها ليس معنا منها إلا العمل قال جل وعلا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم عباد الله, خلال حل عباد الله حلال هذه الدنيا حساب وحرامها عقاب ومصيرها إلى خراب ولا يركن إليها إلا من فقد الرجد والصواب فكم من ذاهب بلا إياب وكم من حبيب قد فارق الأحباب وترك الأهل والأصحاب وصار إلى ثواب أو عقاب إنها رحلات متتابعة إلى الدار الآخرة يذهب فيها أفراد وجماعات وآباء وأمهات وملوك وممالك واغنياء وصعاليك ومؤمنون وكفار وبرره وفجار كلهم يذهبون إلى الآخرة ويودعون في القبور ينتظرون البعث والنشور والنفخ في الصور يوم يخرجون من الاجداث صراعا يوم يخ يخرجون من الاجداث صراعا كانهم الى نصب يوفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ان الله جل وعلا ذم الذين يثرون ويفضلون الدنيا على الآخرة في كثير من الايات التي تتلى على مسامعنا في الصلوات وفي غيرها ولكن غالب اعمالنا على خلافها قال سبحانه اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال جل وعلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال سبحانه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا وقال جل وعلا بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى إلى غير ذلك من الآيات عباد الله إن إيثار الدنيا على الآخرة يظهر جليا في تصرفات الناس والناس يزدحمون على أبواب المتاجر ولا يزدحمون على أبواب المساجد الناس يزدحمون على طلب الدنيا ولا يزدحمون على طلب العلم النافع الناس يصبرون على تحمل المشاق الصعبة في طلب الدنيا ولا يصبرون على أدنى مشقة في طاعة الله الناس يغضبون إذا انقص شيء من دنياهم ولا يغضبون إذا انقص شيء من دينهم كثير من الناس لشده حبه للدنيا لا يقنعوا بما أباح الله له بما اباح الله له من المكاسب فيذهب يتعامل بالمعاملات المحرمه والمكاسب الخبيثه من الربا والغشوه بالرشوه والغش والغش في البيع والشراء وهو يسمع قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين وإن فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون بل يفجر في خصومته فيحلف بالله كاذبا أو يقيم شهادة زورٍ ليستولي على مال غيره بغير حق وهو يسمع قوله جل وعلا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقوله سبحانه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولهم عذاب اليم كثير من الناس استولى عليه حب الدنيا وإيثارها على الآخرة حتى شغل كل أوقاته بجمعها ولم يبق وقتاً لآخرته فالصلوات المفروضة يؤخرها عن أوقاتها أو لا يحضرها مع الجماعة وحتى في أثناء صلاته يكون قلبه منصرفاً إلى الدنيا يفكر فيها ويعدد ماله ويتفقد حسابه ويتذكر ما نسي من معاملاته في صلاته كثير من الناس حمله إيثار الدنيا حمله إيثار الدنيا على الآخرة على البخل والشح بالنفقات الواجبة والمستحبة حتى بخل بالزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام أيها المسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء رواه الترمذي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه, بيت يسكنه وثوب يوار عورته وجلف الخبز والماء وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله وقال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأنضيت رواه مسلم وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا إلا ما كتب له رواه ابن حبان عباد الله هذه الاحاديث التي ذكرناها ليست مجرد وصايا كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم بل كان اول الزاهدين وشعاره في ذلك قوله جل وعلا وما أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهِ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير يقول ابن مسعود رضي الله عنه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثّر في جنفه قال فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وقاءً فقال مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استضل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي فانظر يا عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله ينام على خصير قد بقي أثره في جنبه ونحن نتنعم على أنواع الفرش والأغطية ولا نحمد الله تعالى اللهم اغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في, في أمرنا اللهم من علينا بالتوبة وأيقظ قلوبنا من الغفلة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم تقدموا عن إخوانكم بارك الله فيكم تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم من وجد فرجة أمامه فليسدها جزاكم الله خيرا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 اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد عباد الله لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون من التنعم في الدنيا ويخافون أن تعجل لهم بذلك حسناتهم ففي الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمن من مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد قتل يوم أحد وترك بردة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدى رأسه فأمرنا رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجلاه شيئا من الإذخر, من الإذخر ومن من أينعت له ثمرتها فهو يهدبها وفي صحيح البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال أتي عبد الرحمن بن عوف, بن عوف رضي الله عنه بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني وكفن في بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجلاه بدى رأسه وقتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له كفن إلا بردة ثم بُسِط لنا من الدنيا ما بُصِر أو قال أُعطينا من الدنيا ما أُعطينا وقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام أيها المسلمون لنتأمل حالنا وما بُسِط علينا من الدنيا كم نأكل من أصناف الطعام كم يعرض أمامنا من أنواع الفواكه كم نلبس من فاخر الثياب وماذا نسكن من البيوت المشيدة وماذا نرقد عليه؟, عليه من الفرش الوثيرة وماذا نجلس عليه من المقاعد الناعمة ونتكئ عليه من الأرائك اللينة ماذا نرصد من الأموال ثم لننظر ماذا نقدم للآخرة إنما بُسِط على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذي سمعنا كلامهم عن الدنيا قليل جدا بالنسبة إلى ما بُسِط علينا منها وما قدَّموه للآخرة من الأعمال الجليلة ليس عندنا منه إلا أقل القليل ومع هذا خافوا هذا الخوف أن تكون حسناتهم عُجِّلت لهم فبكوا حتى تركوا الطعام فجمعوا رضي الله عنهم بين إحسان العمل والخوف من الله جمعوا بين إحسان العمل والخوف من الله ونحن جمعنا نسأل الله العافية جمعنا بين الإساءة وعدم الخوف من الله نتمتع بنعم الله ونبارس الله بالمعاصي كأننا لم نسمع إلى قوله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم, فإذا هم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون عباد الله كم نرى الناس يتراكضون لطلب الدنيا مسرعين يخافون أن تفوتهم ونراهم يقعدون ويتأخرون عن حضور المساجد لأداء الصلوات الخمس التي هي عمود الدين كم نراهم يجلسون في الشوارع والدكاكين الساعات الطوال وقد يقاسون شدة الحر أو البرد لطلب الدنيا بينما لا نراهم يصبرون على الجلوس دقائق معدودة في المسجد لأداء الصلاة أو تلاوة كتاب الله كم نرى كثيرا من شباب المسلمين يتسابقون إلى ملاعب القرى ويدفعون الدراهم لشراء بطاقات المستقبلات المستقبلات الهوائية أو للحصول على تذاكر الدخول إلى الملاعب ثم يحتشدون فيها ألوفاً مؤلفة وربما يقضون النهار ويصهرون الليل واقفين على أقدامهم شاخصة أبصارهم ناصبة أبدانهم مبحوحة أصواتهم يتحملون كل هذه المتاعب في سبيل الشيطان وإذا دعوا إلى حضور الصلوات في المساجد بحي على الصلاة حي على الفلاة كأن المؤذن يدعوهم إلى سجن أو كأنه يطلب منهم مدمة وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أيها المسلمون هذه حالة الكثير مننا اليوم إقبال على الدنيا وإدبار عن الآخرة لا نعتبر ببن سبقنا ولا ننظر إلى من حولنا لا نتأثر بموعظة ولا ننتفع بذكرى فإنا لله وإنا إليه راجعون أيها المسلمون إن حب الدنيا وتقديمها على الآخرة من أعظم البلايا التي تصيب الأمة في دينها ودنياها ولذا جاء عند أبي داود عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداع عليكم كما تتداع الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غفاء كغفاء السيل ولا ينزعن الله ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يذيقن الله في ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت تامل عباد الله إلى قوله عليه الصلاة والسلام تب الدنيا وكراهية الموت هذه الدنيا التي من أجلها يقع اليوم يقع اليوم الناس في الشقاقات والمنازعات فهذا يعادي أخاه من أجل قطعة أرض وهذا يعق أباه لأنه لم يعطه مالا وهذا يضرب زوجته لأنها لم تحضر له عشاءا وهذه تشكو زوجها لأنه لم يوفر لها ثوبا وهذا يحسد صديقه لأن الله فتح عليه من متاع الدنيا وهذا يبغض قرينه لأنه ينافسه في تجارته وهلُمَّ جرَّا هذه هي حقيقة الدنيا التي وصفها سيد الأولين والآخرين بقوله الدنية ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما وقد وقع ما كان يخشاه ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكنني اخشى عليكم أن تبسط ان الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم عباد الله إنه مما يجب أن يعلم أن الدنيا لا وزن لها عند الله فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته فمر بجج أسك ميت فتناوله فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقال ما نحب أنه لنا بشيء أي بدون مقابل لا نأخذه قالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حياً كان عيباً فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله فوالله لالدنيا أهون على الله من هذا عليكم والمعنى أن الدنيا كلها أهون على الله من هذا الجج المعيب الميت فلماذا نتصارع من أجل هذه الدنيا ولماذا نخسر بعضنا من أجلها ولماذا يظلم بعضنا بعضا من أجلها ولماذا نجد أناسا يكافح مدة عمره فيظلم ويغش ويعصي من أجل أن يكسب كرسيا أو ملكا في هذه الدنيا مع أن الدنيا كلها أرخص من جد أسك ميت لا يساوي درهما ولا, أقم من درهماً ولا أقل من درهم عباد الله خير ما نختم به هذه القطبة آيات من كتاب الله يبين لنا فيها جل وعلا جزاء من آفر الحياة الدنيا على الآخرة من ذلك قوله سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النَّارُ بما كانوا يكسبون وقال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم فيها أعمالهم وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب فاللهم لا تجعلنا ممن ليس لهم نصيب في الآخرة اللهم, اللهم اجعل نصيبنا في الآخرة ولا تجعله لنا في الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا في الأولى والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرن الباطلة بااطلا الرزق اشتنابه اللهم هدنا في من هدي وافنا في من اف تونا في من تولي وبارت لنا في م عطيت ووقنا وصف أن بررحمةك ش ما قضيت فإنك تقضي ولا يقض عليه إن لا يذب من ويت ولا ييع من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لوالدين وارحمهما اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم واغفر لمشايخنا وعلماءنا وكل من وكل من علمنا وكان له فضل علينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد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 الله أكبر الله أكبر شبه أن لا إله إلا الله شبه أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفناء قد آمت الصلاة الله, الله أكبر لا إله إلا الله اعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل ولا تذروا فرجات لشيطان أقيموا صفوفكم أتموا الصفوف الأول فالأول ولينوا بأيدي إخوانكم واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة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 اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ وَٱللَّهَ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ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 وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن يَفُكُّون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَرَؤُسَهُمْ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 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ, حتى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَازِنَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن مِنهَا لعز الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكموا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاناؤك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت من قبل ان ياتي احدكم فيقول ربي لولا اخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يوخر الله نفسا إذا جاء آجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر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 الله أكوار!